فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إِذِ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها